فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين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 إنكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول وعندهم قاصرات الطرف عين كأنه نبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 ليعون فالطلع فراه في سوائل قَالَتَ قالت الله انك لتردين قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين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 فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم الفؤابا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 أبهو بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم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 فلما أَسْلَمَ وتله للجبين وناديناه أن يا قَدْ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين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 أعدنا المؤمنين وإن إلّا سلم المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلون وتذرون أحسن الخالقين الله ربك ورب كم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى مائه الف او يزيد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 إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ أَصْبَاحَ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات